A'udhu bi Allah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Al-Rahman, enggak nama الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان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 Halakul insan min salcail kalfahar, wa halakul jann min marjim min narg. Fabi ai alai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 يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان وله الجوار المشاة في البحر كالأعلام فبأي آل ربك تكذبان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 Ya masyarakat jin dan insan, jikalau engkau dapatkan untuk menafkudkan dari langit dan bumi, maka nafkudkanlah, tidaklah nafkudkan kecuali dengan kekuasaan. Dengan siapa engkau يُرسل عليكم آش وضم من نارٍ ونحاسٍ فلا تنصيران، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، فإذا شق. قَاتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا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 ظَرْفٌ لَمْ يَطْمِثْهُ نِسْوَةٌ قَبْلَهُمْ وَلَا بَعْدَهُمْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آل ربك تكذبان؟ مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان